قال المصنف رحمه الله تعالى باب في المذي وغيره عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد ابن الأسود فسال فسال فقال يغسل ذكره ويتوضا وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضا وانضح فرجك طيب قبل أن ننتقل إلى مباحث هذا الحديث هنقدم بعده مقدمات وهي رائعة المقدمة الأولى وفيه تقسيم العلم إلى أبواب وهذا من باب مراعاة الترتيب وأن ذلك أفهم للمرء ولا يفوت ما في ذلك من الاقتداء بالكتاب العزيز فقد وقع مرتبا وهذا هو الأصل في كلام العرب فكيف لا يكون اصلا في هذا الفن فقدم المصنف رحمه الله تعالى بابا في النية فأتبعه بابا آخر في الوضوء وأحكامه حتى جاء الباب المزي أي نواقض الوضوء وهنا فائدة لطيفة أهل العلم يقدمون باب صفة الوضوء على باب نواقض الوضوء مع أن الأصل أن يقدم الناقض لأن بعده ماذا؟ الوضوء لكن لماذا؟ كان الأصل أن تكون متوضئا فانت باقي على طهارتك حتى يأتي ماذا ناقد فكانهم بهذه النقطة اشاروا الى استحباب كون المسلم متوضئا ابدا وفي الحديث لا يحافظ على الوضوء الا الا مؤمن ثم الحقوه بباب اليه النواقض فلم يجعلوا النواقد اولا وانما جعلوا النواقد اخر الفائده الثانيه قوله باب في المزي واما المزي فهو سائل عديم اللون يخرج لمبدأ الشهوة يخرج لمبدأ الشهوة بلا دفق بل ولا شعور وإحساس مفارقا المني في لونه فالمني أبيض المني ابيض يميل للصفرة اذا يبس المني يبس يخرج بغاية الشهوة بدفق كما قال تعالى من ماء دافق يعقبه فتور في البدن ولذا وجب الغسل له نشاطا وعباده قلت ويفارق المزي في كونه طاهرا يوجب الغسل قلت ثالثا ويفارق المزي الودي لان الودي يعقب البول يكون ابيض فتلازمه والودي يمنع المشابهة يمنع ماذا مشابه ان هذا يخرج بعد البول والاخر يخرج عند ماذا عند الشرك طيب نأتي إلى الفائدة رقم كم؟ الثالث الرابعة هذه فائدة الرابعة والمزي نجس باتفاق لم يخالف في ذلك أحد وقد جاء في الحديث الأمر بغسله ونضح الفرج منه والأمر بغسل الزكري ونضح الفرج منه نص على نجاسته نص على نجاسته لأن وجوب الغسل لا يكون إلا لنجس. أما المني فالراجح طهره خلافا لأبي حنيفة النعمان وقد قال بنجاسته والدليل ينعدل والنظر الصحيح يرده إذ كيف يكون أصلا أصلا لعباد الله الصالحين منهم والأنبياء ثم هو نجس, نجس قلت ولا أستبعد أن يكون ذلك سرا لتعميد النصارى أبناءهم في الماء ولا أستبعد أن يكون ذلك سرا لتعميد النصارى أبنائهم في الماء حال ولادتهم قليلا على نجاسته لماذا؟ لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل الدم والدم ليس بنجس وكان صلى الله عليه وسلم يتكلف في الاستنشاق من أجل غسل فمه وأمفيه من المخاض والبلغم ونحن ذلك وليست هذه أشياء نجسة إنما متى يكون نجسا لو أمر بغسله لكن مجرد الفعل لا يفيده نجسته لأن الإنسان بطبيعة الحال يتنزه يتنظف يتطيب واضح لكن هنا في المزي قلنا نجس ليه لأنه تكلف أو أمر بماذا بغسله ومما يقوي هذا أنه في بعض رواية تفرقه فرقا فلو كان نجسا لتعين ماذا غسله يابسا وغسله طريا لينا سابعا ولسادسا قياس على البول قياس فاسد هم قالوا نجس لانه يخرج البول من مكان واحد اقول لا لاسباب الاول لان المني خلاصه الطعام طيبه ومجمع نفعه اما المزي اما البول فهو ماذا هو متخلف الطعام وفضلته ونفاته فلا يقاس للمفارقه وثانيا لأنه علم من جهة الطب أن الإنسان له مخرجان مخرج للبول ومخرج لماذا ومخرج للمني فهما ليس مخرجا واحدا عن الحقيق سابعا هذا في وجه للدلاله أن أبو هريره لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرقات فإن ابا هريرا حنا ولم يقب ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبب ذلك قال كنت جنبا يا رسول الله فخفت أن انجسك هكذا الرواية في بعض الروايات فقال سبحان الله المؤمن ماذا لا ينجس يعني لا يكون ذلك مانعا من مصافحتي ولقائي لان المؤمن لا ينجس أصلا وكانه يرد ما تطرق إلى ذهن ابي هريره من أن المني ماذا هو نجس فاستوجب خروجه أن يكون البذل قد تنجس وعليكم السلام تاسعا القاعده الاصوليه تقول الاصل في الاشياء الطهاره فلا يخرج شيء من هذه القاعده الا بدليل واضح عاشرا اه نعم يبقى قياسه على المزج قياس فاسد هم قالوا هذا قياس قولي الاثنين يخرجان من مخرج واحد ومتلازمان في الخروج لأن خروج المني لا يكون إلا بعد ماذا إلا بعد خروج المزي فنقول ليس ذلك سببا موجبا لأن النجاسه حكم تعبديا ينعدم فيها ماذا القياس فليس سبب القياس السبب النجاسه اتحاد مخرج وليس سبب النجاسة خروجها من هذا المخرج وليس سبب النجاسة إلى اخره فينعدم فينعدم هذا الخياس وليس متلازمين في الخروج لان المزي قد يخرج ولا يخرج ماذا المني بدليل اني المزي يسبق المني وقد لا يكون سببا لماذا لخروجي نعم من ماء دافر من نطفة إذا تمنى إلى آخره تشريف صحيح وهذا في وجه جيد من النظر أن القرآن المني ما ذكر في القرآن إلا شرفا لذلك نقول فائدة عارضة قلت والمني لم يذكر كما أفاد محمد إلا تشريفا وضرب الله به المسال لخلقه وهذا مما يستبعد معه القول بنجسته وقوله تعالى من ماء مهين فليس مهينا هاهنا يعني من المهانة إنما مهين يعني لا يسيل لا يسيل سيلان الماء لأنه غليز القوام لأنه غليز القوام واضح يا طلبة العلم نعم ده أصل تكوينه نعم ده من وجوه المفارقة لكن البول مش جاي من الصل ولا التراء البول جاي من الكليتين واضح ففي مفارقة حتى بينهما في مكان التكوين طيب انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة في طهارة في ماذا المني وانتهينا من ذكر وجوه التفريق بين المزي والمني وهي ستة فروق فيصل يقرأ علينا هذه الفروق الست بين المزي والمنين أما الودي فقد أخرجناه لأنه لا يكون إلا بعد البول فانتهت مشكلته بأنه متلازم والبول الفرق الأول يا فيصل ما أدركتها أنت هذه أدركت هذه الفروق أول فرق بين المزي والمنين أن المزي عديم اللون غير أن المني ماذا؟ أبيض يميل إلى الصفرة إذا يبس يبدأ أول فرق الفرق الثاني أن المزي يخرج عند مبدأ الشهوة لكن المني يخرج عند نهايتها وغايتها ثالثا المزي ليس فيه تدفق ولا دفق بل قد يخرج ولا يكاد الإنسان يشعر به بينما المني فيه ماذا دفق يعقبه فتور رابعا هذا سبق رابعا أن المزي يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل خامسا ان المزي نجس بينما المني ماذا طاهر سا نعم ما محنا قلنا هذا سادسا ان المزي يوجب نطح الثوب منه اذا وجد على الثوب ينضح بينما المني لا يوجب شيئا من هذا إنما يستحب فرقه ويستحب سلته من على السوب أو غسله يبقى هذه ستة فروق بين المزي والمني ماذا يا عبد السلام؟ ما احنا قلنا ان المزي لا يكاد الإنسان يشعر به بينما المني يعقبه دفق يعقبه فطور لأنه يخرج بدفق وهكذا. طيب إذا هذه مسألة إنسانية في التفريق بين المزي والمني والودي. نعم، نعم الرائحة المني فعلا أنه يميل إذا يبس إلى رائحة ماذا البيض. واضح. وفي قصة طريفة عن علي. أن امرأة دعت على رجل أنه أراد أن يفجر بها ثم جاءت ببيضة وقد اذهبت سفارها وألقت بياضها على سيابها تدعي عليه أنه ماذا؟ أنه أراد أن يفجر فيها ولكن عليا تعلمون كان من العقل والفطر. فأخذ يشمه ثم القى عليه ماء ساخنا فلما القى عليه الماء الساخن فعليه تجمع كما يتجمع له البيض وصار يابسا فعلم علي أنه ليس بماذا بمنيه وكأن الإسلام سبق إلى ما يسمى اليوم بالمعامل المختبرية الحكومية التي تقوم بعملية اختبار لماذا؟ لمثل هذا يعني قبل أن يخترع ما يسمى اختبار الحافظ النووي واختبار الشعب فهذا الذي فعله علي يعد نوعا من أنواع الاختبار بلغة ماذا؟ الزمان رضي الله عنه طيب احسنت يا فيصل شكر الله لك طيب يا طلبة العلم نعم يا محمد <تحكم> نعم في شيء من التحكم طيب ننتقل الآن إلى المبحث الأول تحت حديثنا المبارك ونحن على شرطنا السابق من انه تحت كل حديث ثلاثه مباحث مبحث حديثي ويتالف من ثلاثه مطالب المطلب الأول وهو ترجمه الراوي المطلب الثاني في روايات الحديث وجمعها سواء في الصحيحين أو من خارج الصحيحين مع التوليف بين هذه الروايات لأنك ستجد في حديث العلي والمقداد هذا أن بعض الروايات أن عليا هو الذي سأل وهذا يضعنا أمام إشكال ألا يعد ذلك اضطرابا في الرواية عليا الذي سأل في روايات قال فسألت النبي صلى الله عليه وكذلك سنجد اللي في بعض الروايات قال توضأ وانضح فرجك وهنا قال اغسل ذكرك وتوضا فيكون في, الملي سلاسة في المزي ثلاثه اشياء غسل الذكر والوضوء ونضح ماذا الثوب منه وفي روايات خارج الصحيحين أنه أمر بغسل ماذا الأنسين كذلك وعليه فهذا مبحث مهم جدا المبحث أو المطلب الثالث وهو مطلب في الفاظ الحديث وبيانها من اللغويه اللغوية والجهة الشرعية وهذا مبحث رائع لطيف تقف فيه على بعض الفوائد المتعلقة بالحديث من جهه اللغة ثم ننتقل إلى مبحث فقه طويل في ذكر مسائل هذا الحديث الفقهي وبعد هذا طبعا المني رائحة رائحة العجين يميل إلى رائحة العجين واضح أما قول البيض الفاسد فهذا صبق لسان إنما هذا هذه رائحة كلوريد الصوديوم حمض الكلوريد، معروف هذا ولكن يبدو أن الكلمة استقرت برأسي من درس العلوم الذي درسته قبل سنوات طويلة ودائما كانت مقالة مدرس العلوم قد سبتت في رأسي ورائحة رائحة البيض الفاسد طيب ثم ننتقل للمبحث الأخير في فوائد هذا الحديث العامة ظني ان هذا الحديث ان شاء الله تعالى سيتم شرحه في اربع حصص باذن الله تعالى حصه اليوم منها حصة اليوم من هذه الحص الاربع فطبعا لا يكون ذلك اختصارا لان الحديث اصلا ليس له تعلق بالمسائل الفقهيه كثيرة والخلاف في المزي خلاف خلاف يسير يكاد ينعدم واضح وطبعا لا يزهد أحدكم في حصة الترجمة لأن من الأمور التي بلغتني أن بعض الطلبه قال ما حاجتنا إلى حصة الترجمة الطويلة هذه أولا حصة الترجمة لا تعدم من مسائل فيها فقهية وعقدية واضح ومسائل تربوية تنفع طالب العلم خاصة نحن اليوم مع ترجمة بطر من أبطال الإسلام الكبار ونادرة من نوادر الزمان لا تتكرر لا يسبقه إلى الفضل إلا سلاسة طبعا دعنا الأنبياء فوق المقارنة لما نتكلم عن من دون له الأنبياء وهم أبو بكر وعمر وعثمان وهذا يأتي رابعا رضي الله عنه فنقول المبحث الحديث المطلب الاول علي بن ابي طالب في ترجمه علي بن ابي طالب قلت هو علي بن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ينتهي نسبه إلى من عدنان أصل العرب ومنه إلى إسماعيل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماه ابوه عند مولده اسدا او اسمته امه اسدا على اسم ابيها فهي فاطمه بنت اسد ولذا انشا علي يقول انا الذي سمتني امي حيدر أنا الذي سمتني أمي حيضرة كليس غابات كريه المنظرة وأما كنيته التي عرف بها فهي أبو تراب ليس بقدمك يا يوسف هذا في كتاب الله ابو تراب وابو الحسن والثانيه والاولى اغلب لانها المنصوص عليها وفي ذلك قصه قال غاضبت فاطمه واغضبتني فمضى الى المسجد فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسال عنه فسأل عمه فعلم أنه في المسجد فمضى إليه صلى الله عليه وسلم وقد انحصر الرداء أو سقط الرداء عن شقه فتتربا تطرب عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا ابا تراب قم يا ابا تراب طيب نقول الفوائد الفائده الاولى شرف النسب ولا يظن ولا يظن أن شرف النسب لا قيمة له كيف وقد سأله هرقل أبو سفيان كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب هو فينا ذو نسب وقد انشا صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب واضح فقال أنا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب أما الذي ينهى عنه الشرع فهو الفخر بالأنساب وأما شرف النسب فهو ما يحمل معه من الخصال الكريمة ومكارم الأخلاق لك البيت أصل يعني إم أصل ها يعني أهل يحملون ماذا مكارم الأخلاق يتوارثونها يتوارثونها كابر عن كابر الفائدة الثانية <تصفيق> فيه شرف الاسم. وان حق ابي غالب فاسمه علي فاسمه علي وهو اسم يحمل الشرف والسمو والانسان والانسان يصيب من اسمه بقدر ثم هو اسد قد اخذ من الاسد شجاعته واقدامه ومهابته وكم اوقع الرعب في قلوب المشركين وكم اوقع الرعب في قلوب المشركين اذ يقول انا حيضره رضي الله عنه الفائده الثالثه ولع العرب باسماء الاسد حتى جمع له من لغة العرب قريبا من كم؟ سبعين اسما أشهرها حارس وهمام حتى قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم استحب ذلك شرعا وهو التسميه بأسماء ماذا الأسد ومن أسماء الأسد الحمزة وأسامة إلى اخره واضح الفائد الرابعه كنية أبي تراب وذلك لما أصابه من التراب فكأن الانسان لا بد من معنى للكنيته ابو القاسم قال انما انا قاسم والله معطي وابو تراب لما اصابه من من التراب وأبو طلحه لأنه كان صاحب بساتين وطلح ولذا عجب الرجل من أمر أبي خزيمة لقي رجل من العرب رجلا يدعونه أبا خزيمة وخزيمة يعني الرجل الخازم يعني السيد المطاع ذو الراي والمشهور فلما وجد الرجل عاريا من كنيته ملوش اي معنى خالص خزيمة مش لاقي لا له راي ولا له مشوره ولا له اي كم مهمل في الناس قال له لك ولد يسمى خزيمة قال له لا قال له طيب لك بعض اخ يسمى خزيمة فتكنيت به قال له لا قال له ألك بعض جيران يدعى خزيمة قال له لا قال له فلما أصلا حصلت على هذه الكنية وأنت الكن البعيد فعجب أنه لم يجد فيه أي معنى لكنيته خزيمة يجب أن يقول لك الإمام ابن الجوزي كان كنيته إيه أبو الفرق فعلا تقرأ وأنت مهموم حزين كده في كتب ابن الجوزي تجد سبحان الله همومك تذهب عنه بقوة وعظيم وعظيم ماذا موعظته أبو الفرد كان في أحدهم أيضا اسمه أبو أحمد الجلاء أو الجلاء أذكر الآن تحديدا ليه لك كنت تجلس معه فيجلي عن, إيه؟ عن قلبك حزنا واضح وهذه الفائده الرابعه قلت ولا يكفى ولا يخفى ما في معنى الكني من الغنى لان ذكر التراب كنايه عن اليه عن الغنى قال تربت يداك تربت يداك يعني كنايه عن الغنى الفائده الخامسه فيه ان الحياه الزوجيه لا تمر بلا انكاد ولا هموم والخلاف فيها حتم والمغاضبه والمغاضبه فيها واجبه مهما كان الزوجان على وفاق واتفاق الفائدة السادسة فيه تعب تعهد الأب ابنته والمبالغة في طلب رضا زوجها والتخفيف عنه يعني انا لو اب اليوم راح فين جوزك على القهوه اختي ما يرجع وطبعا ما هو الثاني راح القهوه لكن شوف علي غضب راح فين مزق شوف النبي زعل لما, لما لم يجد عليا فين في بيته وانزعج فأرسل انسانا اطلب علي راح أحد يبحث عنه وتقريبا كده تفهم من الروايات الصحابة تجا إلى ليه إلى المسجد مباشرة. شنا عارف ده بيت كل تقيف، فوجده نائما في المسجد، فرجع إلى النبي عليه يتصرف والسلام. شوف تصرف الأب الحكيم إلى المسجد، وأخذ ينفض ويمسح عنه التراب. قم يا أبائي، يا أبا تراب، كأنه داعبه ويطلب. فسبحان الله وأنت تبكي اليوم حال بيوتنا وما فيها وحال الأولياء الوسطاء وهم حين سر له المشكلة فكم من امرأة أفسدها أفسدها أهلها على زوجها اي والله وكم من إخوان ضيعوا أختهم باسم العاطفة ضيعوا أختهم باسم العاطفة ولازلت اذكر قصه قراتها في الجرائد قبل سنوات امراه كان خالها يعمل بمهنه المحاماه وانت تدري ما مهنه المحاماه تقول بس كده زوجي يحصل مشكله ييجي خالي هذا تقول بس كده في مره رماله طرحة واحده 13 قضيه تبديد منقولات مش عارف ايه ضرب اعتداء بالضرب مش عارف كذا ما بيصرفش ما بينفقش 13 أضية ما بين باء أصوان واسكندريه فتقول فلما مل زوجي عمله لم يجد بدا من ماذا فطلقني وحصلت منه على حضانة أولادي ومبلغا ضخما من المال لكن متى جاءت الموعظه تقول لما تزوجت ابنة خالي المحامي وطالما كان زوجها ماذا يخطئ ويسيء عشرتها فماذا فعل الأب طالما كان يذهب ويتودد إليه ويسعى في الصلح مع أنه ماذا مع أن زوجها المسيء والسيء والمغاضب والمخطئ تقول غير حالي اني كنت أنا دائما إليه المخطئ وكان هو ينصرني بخطئي على زوجي. فترسل هذه الرسالة بعينين دامعتين وبقلم بقلم أسى ومرارة إلى كل امرأة كأنها تقول لها لا تطيع أباك وزوجك امامه أخر أخاك وجعل زوجك ماذا بين عينيك جنتك هو وماذا المرأة المراه هذا لما قالوا لا احتسبي اباك اصبر واحتسبي اخاك اصبر واحتسبي أو المقيل لها طب احتسبي زوجك قالت وابع لا الا هذا فقال لهم ان زوج المراه منها لبمكان سلام انظر بقى إلى النبي الاب رضي الله صلى الله عليه وسلم يذهب ويعمسح عنه التراب وايضا في ذلك عبرة أخرى من الذي ترك البيت الزوج ما فيش نظام إيه؟ لم حكتك على بيت ابوك وهذا مما يؤدي إلى ماذا إلى تفاقم المشكلات فانتبهوا إخوة الإسلام ويمكن كانت فيه هنا سلسلة من المحاضرات في هذا المسجد الطيب المبارك صباحية تحت عنوان المشكلات الإه الأسرية وكيفية الإه الحلول لهذه المشكلات طيب انتهينا من هذه الفائدة قلت علي أبوه أبو طالب مات على الكفر اسفا وكم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قلها يا عما وأبو جهل عنده قبحه الله يقول أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب فمات يقول بل على ملة عبد المطلب وهو الذي طالما كان يقول ولقد علمت بان دين محمد ولقد علمت بان دين محمد خير اديان البريه دينا فذهب علي فواره فواره يعني دفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اغتسل ثم دعا له دعوات ثم دعا له دعوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا طاله على جمرتين من نار تغلي منهما دماؤه تغلي منهما دماؤه ولولا انا ولولا انا لكان في ضحضاح من نار طيب بعد المغرب ان شاء الله تعالى ساتم ترجمه علي واجتهد اكتهد ان انهي ترجمه علي اليوم ان شاء الله تعالى وإن كنت أظن أني لا أستطيع طيب اليوم يا طلبة العلم في شيء من الزهد في الإفطار تمام ولا يغضب المرء إن أكل المشي يوما طالما أنه كان يأكل التفاح كل يوم صحيح وليس يقول ما رأيت منكم خيرا قط وصل اللهم على نبينا محمد ورسوله